ألم يروك مهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له لرض الميتة أحيا لها وأخرجنا منها حبا فمنه يا كنون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 إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهن في ظلال على لراكم متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهما يدعون سلام قولا من ربي الرحيم وَمَن تَزَوَّجَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ هَذَا صِرَاطٌ مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تحقنون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٍ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا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 أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا لولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنت به تكذبون أحشر الذين ضلوا وأزواجهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم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 انكم لذائق العذاب النليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم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 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان, إني كان لي قرين وإن يقول أهنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون واطلع فرآه في سواه الجحيم قالت الله انك لترديني قالت الله انك لترديني ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين إلا موتنا لولا وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم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 إنهم ألف واباءهم ضالين فهم على أنثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر نولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا دريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين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 ربه بلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن يؤذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تمر افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ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 فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين